الباب السابع والثلاثون ومئتان باب فضل الإحسان إلى المملوك وعن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر انه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه اخوانكم وخولكم اخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت ايديكم فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهُ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلْ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله لقمه او لقمتين او اكله او اكلتين فانه ولي علاجه رواه البخاري والأكلة بضم الهمزه هي اللقمه